وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد أولئك ينادون من مكان بعيد هكذا قال ربنا جل وعلا وهو يتكلم عن أعظم كتاب وأعظم كلام عن كتابه وكلامه جل في علاه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا تعيد بلقائكم ونحن نتكلم عن الشفاء بكتاب الله جل وعلا الذي من لم يشفي صدره كتاب الله تعالى فما الذي يشفيه كيف يكون القرآن شفاء هل القرآن هو شفاء فقط للأمراض المعنوية فيما يتعلق باكتئاب أو ضيق صدر أو هم أو غم أم أن القرآن جرب أن يشفي أيضا الأمور الحسية مثل من أصيب بأنواع من الأمراض فقرئ عليه القرآن فاستفاد من ذلك كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل بالقرآن مع المرضى وكيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا يعارجون الأمراض الحسية بكتاب الله جل وعلا وبتلاوته على المرضى الأمراض أنواع منها أمراض نفسية منها أمراض حسية يعني جسدية الأمراض متنوعة وقد عرف منذ القديم أعداد من أنواع العلاج كما عند البوذيين مثلا وعند غيرهم عندهم أنواع من الإيحاءات التي يعالجون بها المريض كاليوغا وكغيرها هل يمكن الإنسان أن يصدق ذلك بينما لا يصدق أن قراءة القرآن على المريض أنها تؤثر فيه وتشفيه معنا اليوم أيضا بإذن الله تعالى صور لذرات الماء قبل أن يقرأ عليها القرآن وذرات الماء بعد أن قرأ عليها القرآن هذه الصور لم يصورها رجل مسلم إنما صورها رجل عالم في فيزياء الماء وألف كتابا هو ياباني وألف كتابا سماه The Message from Water الرسالة من الماء تعالوا في حلقتنا اليوم نناقش ذلك أسأل الله أن ينفعنا وإياكم في حلقة الرقية الشرعية يسعدني جدا أن تبقوا معنا تحجظ مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون, إن مسافرون إن الأمراض التي تنزل بالناس أمراض متنوعة وقد جرت العادة ألا يسلم الإنسان في الغالب من مرض ينزل به سواء كان مرضا عضويا يعني كحرق يصيبه في يده أو ألم في بطنه أو ذلك او أن يكون مرضا نفسيا مثل ما يقع احيانا من مرض الدهان وبعض الامراض انتطام الشخصية وغيره او يكون مرضا روحيا حيث ان كل هذه الامراض يمكن لنسان نعالجها المنبي عليه الصلاة والسلام يقول ذو الصحيح ما انزل الله تعالى من داء الا انزل له دواء علمه من علمه وجاهله من جاهله بمعنى ان الانسان ممكن يعرف الدواء فيعالج به الداء وممكن ان لا يعرف الدواء الا بعد اكتشافات وبحوث او احيانا بعد تجارب متتابعة حتى تستطيع ان اكتصل أنزل الله تعالى كتابه ليقرأه الناس ويتعبدوا به ويعملوا بأحكامه وأيضا لاجل أن يستشفوا به من أمراضهم كما قال الله جل وعلا قل هو للذين آمنوا إيش هدى هدى يعني نعرف كيف نصلي وكيف نصوم وشفاء شفاء من الأمراض, من الأمراض وقال الله جل وعلا قد جاءكم موعظة من ربكم يعني تخويف بذكر الجنة والنار والحساب والعقاب وشفاء إيش لما في الصدور وهدى ورحمة لاحظ إذن هو الشفاء للأمراض التي تنزل بالإنسان السابقون كان عندهم ألواع من العلاجات يعني مثلا الروم فارس الفورس العرب أيضا في الجاهلية حتى والصين كذلك كان عندهم ألواع من العلاجات حتى قال الأول وهو يتكلم عن الرقى يقول واحد كان عاشق فكان يقول جعلت لعراف اليمامة حظه وعراف نجد إنهما شفياني فقال شفاك الله والله ما لنا لما ضمنت منك الضلوع يا يعني انت مرضك العشق ما نقدر نشفيه بالقراية الي عندنا هذا كان في الجاهلية طبعا وقال الاخر وجاء اليه بالتعاوذ والرقة وصبوا عليه الماء من ألم العشقي يرحبوا يعني, يعني يقولون يعني أنت, أنت مريض ونصب عليك الماء بالتعاوذ والرقة اللي كانت عندك في الجاهلية جاء الله تعالى بالاسلام فأبدلنا الله تعالى بتلك التعاوذ أبدلنا الله تعالى بالقرآن الذي هو شفاء للناس عند الكراءة طبعا عند كراءة القرآن على الآخرين هذا فيه تأثير عليهم وهذا ترى أمر واقع يعني هذا أمر لم أخترعه انا هذا كلام أنزله الله تعالى في كتاب يقول الله جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته يتأثر خاشعة متصدعة من خشية الله إذن معنى ذلك أن الجبل هو حجر يتأثر بالقرآن فما بالك بجسمك أنس يتأثر أو ما يتأثر صحيح البحوث تقول أن 70% من جسم الإنسان ماء ما. الماء في الحقيقة يتأثر بتلاوة القرآن عليه هناك كتاب ألفه رجل ياباني اسمه سهارتو هذا الرجل أستاذ بروفيسور يعني في علم المياه في فيزياء الماء وجرب عنده في المعمل في اليابان لاحظوا رجل ما أسلم في اليابان جرب أن يقرأ كلاما على الماء فهو يقول ان الماء يتأثر بالكلام الطيب او الكلام السيئ انا لو امسك لي كأس من الماء ثم اقول لهذا الماء انا احبك انا مشتاق اليك انا ارغب في لقائك انا افرح لما اراك يقول هو يقول سهارتو هذا ويمكن رجوع الى موقع يعني يقول ان الماء يتأثر بهذا الكلام وفحص الماء جزيق فحص جزيئات الماء وذراته قبل الكلام وبعد الكلام تجد انها تختلف طيب. وإذا قلت للماء أقول لك يقول وإذا قلت للماء أنت سيئ أنت ظالم أنت ما تفهم أنت وقلت للك كلام فيه سب ولعن يقول إن ذرات الماء تتشكل بطريقة أخرى وألف كتاب الاسمه وذمسج رمو <تصفيق> الرسالة من الماء من ضمن ما جرب أنه جرب كلمات للغات متعددة هو جالس المختبر وباحث يعني 24 ساعة يشتغل هذا البحوث فجرب أنه شغل شريط قرآن عند الماء يقول فلاحظت أن جزيئات الماء بعد ثلاوة القرآن عليه تغيرت بشكل منقطعا النظير يقول ولم أرى أجمل من ذرات الماء بعد ثلاوة القرآن عليك <تصفيق> أنا معي الآن صورة الآن أنتم ترونها أمامكم أيها الإخوة الكرام هذه صورة طبعا هذا هو الكتاب الآن ترونها أمامكم هذا نسج فروم واتر وهذا اسم مؤلفة أيضا الصورة التي بعدها الآن هذه ذراس الماء قبل تلاوة القرآن عليها وانظر كيف أنها ذراس عادية في أشكالها التي بعدها انظر أيضا هو الآن هو وضع لنا ذراس الماء من زمزم أيضا تحص زمزم وأيضا وضع صورها الآن هذه الصور ستتابع عليكم كيف أنها أصبحت كأنها جواهر من الماس في غاية الجودة والصفاء في ألوانها وفي جمالها بعدما قرية عليها القرآن أنا أجزم لو أن الذي ربما يعني قال هذا الكلام هو عالم يعني اسمه عبد الرحمن ولا عبد المحسن ولا عبد الله قد يقول البعض الله هذا متحيز أيدينا واخترع هذه الكذبة حتى يلعب علينا وكذا لكن لما يأتيك رجل هو ليس بالملتك ولا نحلتك ومتخصص في فيزي المياه ورجل قد قطع يعني أمضى أكثر حياتي وهو يتكلم عن هذا الموضوع فلا تستغرب أن الرجل يعني أتقن مثل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي الصحابة ربما رقاهم دخل على بعض الأصحابه ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يدفو على على رأس سعد مدوقاف كان مريضا وعلى جابر أيضا وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن فكان الجسم يتجاوب مع هذه القراءة وقد جربنا مرارا انا أنا بنفسي حضرت مرة عند مريض كان في غيبوبة وقرئ عليه غيبوبة ما يدرون يعني هو يعلم عنهم أو لا حتى أني أنا كنت موجود في الغرفة في غرفة في في قسم الإنعاج في المستجفى العكري في الرياض قبل سنوات وهو أب لأحد أصدقائي فلما جاء الراقي يرقيه وليس راقيه متخصصا أيضا واحد يعني يقرأ عليه قرآن فبدأ يقرأ عليه ووضع يده على صدره وكنا سألنا الطبيب قبل هل هو يعلم عنه قال والله ما أدري قل يا أبو عبد الله حرك يدك حرك أصبعك ما يدري عن شيء وقد وصل به عدد من الأجهزة لأدد ضربات القلب والضغط وكذا بدأ يترو عليه القرآن فبدأت بع تصدر صوتا دليل على ارتفاع ضغط في تجاوب في تجاوب شكل كبير ارتفاع عدد ضربات القلب حتى انهم كانوا وضعوا للتنفذ التناعي فعدلوا في التنفذ مباشرة وفي عدد الهواء في كمية الهواء الذي يخرج والذي يدخل إليه ويخرج منه كل هذا يا جماعة تجاوبا مع هذا القرآن الذي قرئ عليه وفعلا التأثر عليه واضح وطبعا هذا التأثر احنا ما نحتاج أن نراه بأعيوننا يكفي أن الله عز وجل ذكره في القرآن أنه مؤثر الرقية الشرعية على الآخرين لا يشترط فيها أن يكون الراقي حافظة للقرآن أو يعني يكون يعني أيضا هو طبعا كلما صار أكثر صلاحا صار ترقيته أكثر يعني وفضلا لذلك ابن القيم رحمه الله يقول ان القرآن سلاح وإن قوة السلاح بقوة ضاربة كلما كان الضاربة السلاح أقوى كلما كان القرآن أقوى عندما, عندما يثلع على الآخرين طرق العلاج التي يعالج بها الناس انواع ايضا من ضمنها الادويه التي يتخذها الناس صحيح. ومنها أيضا قناعات أن يقتنع الإنسان ان هذا الذي يقرا عليه انه نافع أو غير نافع واحيانا ما يحتج يقتنع بل انه ينفع بعد الله مثالا على ذلك صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح في صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح فنيت أزوادهم يعني ما معهم تمر ولا معهم طعام فمروا على حي من أحياء العرب قبيلة من قبال العرب ويعني قالوا نحن ضيوفكم استقروهم فلم يقروهم يعني قالوا يعطونا قراء تمر وكذا فأولئك كانوا بخلا ولا التفتوا إليهم ولا عضوهم شيئا يقول فجلسنا جانبا فلما جلسوا جانبا أقبل رجل من أولئك القوم إلى الصحابة قال ان سيد القوم لذيغ أفيكم من راق سيد القوم لديه سيدنا لدغته أيه. عقرب فيكم أحد يرقي عنده رقى والعرب كان عندهم رقى أساسا في الجاهلية مه. فهو يسأل يقول عندكم أحد يعرف يرقي يعانج من لدغة العقرب ده. فقام أبو سعيد الخدري قال انا أرقي لكن أنتو لا أكرمتمونا ولا ضيفتونا <تصفيق> ولا ما تستحقون من يحسن إليكم فأنا لا أرقيه إلا بقطيع من الغنم بمقابل سعطونني قطيع من الغنم يعني عشر عشرين من الغنم أرقيه ما تعطوني خلوا يموت من النذرة ما في رقية فماذا فعلوا له وماذا قالوا هاري ولا حبة ننتقل معكم إلى فاصل سنعود عليكم ونشبه لكم كسفة تحديد مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون من الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون انك يا نعم هو شفاء للناس كما ذكر ربنا جل وعلا ذلك طبعا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال لهم انا لا اقر عليه حتى تعطوني قطيعا من الغنم فقالوا له نعم فاقبل فالى الرجل الملدوغ يعني لاحظ الان ليس مرض روحي ولا مرض نفسي حسي حسي قدامك واحد قرصته عقرب او حيه شيء يعني مفروح منك ماذا هي فجعل يقرأ عليه الفاتحه وينفث عليه يعني يقرا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ينفث عليه يقول فقرأ عليه سبعا فقام ليس به باس سبحان الله شوفي هذا حديث رواه البخاري فلما أخذ قطيع الغنم ورجع الى النبي عليه الصلاه والسلام اخبر النبي عليه الصلاه والسلام قال لي رسول الله اللي حصل كذا وكذا وانا قرأت عليه وقرأت عليه الفاتحة مع لا يا رسول الله الرجل شوفي فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية يعني كيف عرفت انعلاجها بهذا وما يدريك أنها رقية خذها واضربوا لي معكم بسهم يعني, بس يعني, ب... يعني اعجب النبي صلى الله عليه وسلم بسهم دل هذا على ان قراءة القرآن حتى على الامراض الحسية انها تنفع وهذا جرب مرارا وانا يعني سألت مجموعة من الاطباء من المتخصفين في انواع من الامراض فأقول له هل تلاحظ فعلا أن الذي يقرأ عليه القرآن وتستعمل معه الرقية الشرعية أنه يظهر عليه من التحسن أكثر من غيره فكان يقول لي نعم بل إنني أذكر أن أحد وزراء الصحة السادقين كتب مرة بالجريدة بالبنط العريض يقول نحن لا نستغني عن قراء القرآن في علاج مرضانا وذلك لأنه لوحظ فعلا أنه يؤثر في هذه يؤثر في هذه الأمراض طبعا الأمراض أو الرقية المناسبة تنقسم إلى أقسام ليس شرط أن تذهب إلى أحد يرقيك وهذا انا أوجه به خاصة إخوتي وأخواتي يعني ليس شرطا لواحد يجمع عنده ضيق في نفسه او عنده مرض أو في جسده أو نحوه أو ولدي مرض أو نحو ذلك ليس شرطا أن أذهب إلى من يعني يرقيني وربما دفعت له مالا لأجل ذلك كلا بل أنا يمكنني أن أرقي نفسي هو الأفضل وهو الأفضل أيضا لواحد يرقي نفسي لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان عند عندما يريد أن ينام كان عليه الصلاة والسلام يجمع فيه وينفذ فيه ما يقرأ طلال الله ويمسح وجهه وجسأ ما أقبل من جسده وكان عليه الصلاة والسلام ربما رقى بعض أصحابه ولم يذكر أن عليه الصلاة والسلام او أن أحد من الصحابة تفرغ ليرقي الناس وأنا يعني لا أنكر على من يتفرغ ليرقي الناس نزام الله خير يعني هم أيضا يعالجون الناس لكن أعني أنه ليس شرطا أن أذهب إلى من يرقيني وحيانا بعض الناس يرسل اليه او الى غيري انا طبعا لست من الرقاف لكن يا شيخ سألت احد يرقي ولدي المريض طيب لماذا ترقيه انت ألست تقرأ القرآن ألست مسلما اقرأ يا اخي عليه القرآن وارقيه برقي الشرعي ماذا عبد الرحمن يعني يقول له انت وينك وين الرقي انت قاعدت مع اغاني وداشر ومخربها في حياتك يعني. آه كنت بغاني أقتنع مثلا أنا تعبان وما قدرت أقرأ عنك أنا أقول ناصر تقرأ عني <تصفيق> والله يا أخي أنت خلطوا عملا صالحا وأخرا سيئا ظلومات من بعضها في وقفات أنا أقول ماني مقتنع <تصفيق> عن ناصر هذا يمكن راجد مثلا <تصفيق> أحسن جوية فهذا صح أو غلط والله يشوف هو كلما زاد صلاح القارئ صار تأثيره أكثر ولكن الرقية في حقيقته هي دعاء يعني أنا لما أقرأ وقول اللهم رد الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء وشفاء أنا في الحقيقة أدعو الله أن يشفيه صح. فكلما زاد صلاح الإنسان ورغبته إلى الله صارت دعاء وأقرب الإجابة ولكن ربما أحيانا يكون الإنسان عنده يعني شيء من التقصير لكن رغيته لولده تكون أكثر لجأا إلى الله يعني انا لما تأثيني بولدك وتقول يا شيخ أريدك أنك تدعو بالشفاء طبيعي أن لجأي إلى ربي أقل. إيه؟ سيكون أقل منك صح. يعني انا ما عندي مشكله لو ما اتولد قطعه احزن لكن ليس مثل لما ارقي ولدي قطعه من قلبي فكذلك الانسان لما يرقي نفسه او يرقي ولده او او اهله بلا شك انه يكون انفع ايوه وفي الرقيه الناس تقول الارقام يترجموا يعني وفي الزيت والزيت هل برضه لها قيمه لها تاثير لها تاثير الزيت وانا خل, خل خلنا على الزيت والماء أما بالنسبة للزيت فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل الزيت والدهنوا به فإنه من شجرة مباركة يعني زيت الزيتون ويقول الله جل وعلا يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية فالزيت أصلا زيت الزيتون هو زيت المبارك ينفع بإذن الله تعالى إذا يعني استعمل في الرقية الشرعية ونحوه نفع بإذن الله تعالى فإذا ده إذا قرأ فيه الإنسان ثم الدهن به استفاد بإذن الله وأنا قد رايت ذلك بعيني حقيقي يعني فعلا جربته عند اشخاص رقي لهم قرا القران الفاتحه سبع مرات وايه الكرسي وقرا الزيت يعني مثلا ياخذ الزيت ويقرأ مثلا او الماء زيت او ماء يقرا مثلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا مثلا سبع مرات وينفث بشرط الا يكون طارق مصاب بمرض يعني زي الواحد فيه ولا عنده التهاب رئوي ولا عنده ملأ في قضرة وتقول له أريدك أنك تنفذ في ماء لا أيضا هذا لا ينبغي أنه يغش الناس يعني إن نفت يعني في وهو متأكد أنه ليس مليغا بشيء فبإذن الله تعالى أنه إذا الدهن بهذا الزيت الذي قرأ في القرآن أنه يستفيد بإذن الله وكذلك يعني إذا نقص الزيت أنت لو في زيت ثم نقص مع كثرة الاستعمال وزدت عليه زيتا آخر غير مقرفي ما في بات كذلك الماء لو أن الإنسان قرأ في ماء وليس شرطا أيضا أن يكون ماء زمزم أي ماء لو قرأ فيه الإنسان يعني مثلا لو طالب في الامتحان واصيب باضطراب وكتئاب فأخذ قارورة ماء وقرأ فيها الفاتحة مرارا وشربها ينتفع بإذن الله سعال ليس شرطا أن يذهب إلى قارئ أو أيضا أن يذهب يشتري ماء وكذلك لو قرأ في العسل الله سبحانه وتعالى يقول يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فالعسل أيضا فيه شفاء للناس فلو أنه قرأ الرقية الشرعية في هذا العسل بإذن الله تعالى يستفيد يعني إذا, إذا أكله بعد ذلك يعني يكون في فائدة آآ الرقى آآ النبي عليه الصلاة والسلام كان يشجع عليها أصحاب وكان يقول اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة وكان صلى الله عليه وسلم لما سأله بعضهم عن رقى يرقون بها قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفعها خاصا يفعل ذلك أنا أقول حتى لو أنت ذهبت إلى مريض في المستشفى زائ ووضعت يدك على رأسه وقرأت عليه القرآن هذا الديث اللي تعني ينفع حتى لو كان غير مسلم حتى لو كان غير مسلم يستفيد لذلك أبو سعيد الخدري لما قرأ على راق على سيد القوم الذي كان غير مسلم ومع ذلك استفاد وقام من, من, من مرضه اللي كان مريضا به أود أن أسأل سؤال ثلاث واثلاث أيها الحفظ الكرام نحن جرت عادتنا أن يكون لنا مقطع في آخر كل حلقة نعرض فيه شيئا من المقاطع المنتشره عند الناس في الانترنت وفي غيره نخرج اليه سريعا ثم نعود اليكم باذن الله فاحذر كانك كانك يا اخي ان نعم صدق الله جل وعلا يعلم خائنة الاعيون وما تخفي الصدور وصدق ربنا سبحانه وتعالى لما قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو نعم بلا شك شباب كلما صار الإنسان أكثر مراقبة لله سبحانه وتعالى في خلوته دل على أن الإيمان في قلبه أعظم والعلماء كانوا يقولوا لا تجعل الله أهون الناظرين إليك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أحد أصحابه يقول ما ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوه أبو عبد الرحمن أنا ما بأسوي مبرر نفي لكن حيانا كلنا نقع في الجنوب من الأفضل أن يقتصر الزنب عليه ولا ادخل لي واحد ثاني يشوفه مثلا أحسنت. احسنت هذا بلا شك طبعا شوف الذنب اللي يستتر عن الناس أقل من ذنب اللي يجاهر يعني هذا أحب الي يعني كثر خيره اللي خجل وقال لا والله لا تشوف احسن من يقول استحي انا شباب عادي اشوف عراث واشوف خلاعه هذا ذنبه اعظم اللي يجاهر هذا الله يجزيه خير اللي صار عنده يعني على الاقل حياء والنبي صلى يقول الحياء شعبه من الإيمان كل واحد على الاقل ويستحي هذا يدل على أن في في إيمان لكن ما ذلك نحن ننبه لأن الإنسان لا ينبغي أن يعني يصرف وقته في مثل هذه المناطق بل يحرص على أن مدام أن الله تعالى يعني أعطاه سمعا وبصرا وقوة يعني الأصل أن يبتعد عن هذه قدر المستطاع خاصة يعني أنها لا تنتهي ربما يعني جرته بعد ذلك إلى الوقوع في الفواحش جرته إلى التعلق من الشذود ونحو ذلك فجزيدة هي المسألة على هضلانا شيء نتزوج يعني أو يتزوج ان شاء الله أن يصل رجال الله لي ولكم التوفيق أنتم أيضا أيها الحب الكرام أسأل الله أن يعطمنا وإياكم وأرجو بإذن الله تعالى أن نكون يعني استطعنا أن نوصل إليكم فكرة موجزة حول ما يتعلق بالرقية وينبغي أيضا أن نعتقد جميعا أن القرآن ناسع وأن يكون الإنسان يعني متمسكا بالأذكار الشرعية أيضا لا يكتف فقط أن ينتظر حتى ينزل به اجتئاب أو مشكلة أيضا الأذكار الشرعية من أذكار الصباح والمساء يعني ينبغي أن يحرص عليها كذلك عندما نرقي لا بد أن نصبر المريض على, على مرضه ما آتي إليه فقط وأعضى عيدي وأقرأ قرآن لا أقول أصبر واحتسب الله تعالى إذا راد بعبد الخيرا أصاب منه أنت مأجور دعاء المريض المستجاب أحيانا ربما كانت هذه الكلمات التي يسمعها المريض تصبيرا له على مصابه ربما كانت أنفع لهم للأدوى التي يعني يعطيها إياه الصبيب كذلك ألا نستعجل الشفاء لا يقول الواحد يا أخي أنا رقيت نفسي عدة مرات ولا ش والدعاء قد يستجاب اليوم وقد يستجاب غدا وقد يستجاب بعد غدا يعني كذلك لا بد أن تغرس السقة في قلبي هذا المريض انك إن شاء الله تشفى وأن الله تعالى يحبك لذلك ابتلاك ونحو ذلك أسأل الله لي ولكم التوفيق إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>